وَاَنَّ الْبِرَّ مَن آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّ مِهِ ذَوِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَآتَى 118. والزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس 119. أولئك الذين صدقوا وأولئك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 مَنعٌ فِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَتَبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَذَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَتُهُ فَمَنَعَ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 لَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِفْحُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ